كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق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 مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على